فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ الْيُطْفِئُونَ 117. والله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 118. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا 114. والذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم بِاللَّهِ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وبشّ المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أوفاء الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أوفى إلى الله